ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللهم ان ربك واسع المغفره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 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا زَارَةً وَذَرَ أُخْرَى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا